المكتوب الثالث والعشرون باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ب د ا بعدد عشرات دقائق عمرك وذرات وجودك أ خ ي العزيز الغيور الجاد ذ ا ا ل ح ق ي ق ة الخالص الفطن إ ن أ م ث ا ل ن ا من إ خ و ا ن ا ل ح ق ي ق ة و ا ل آ خ ر ة لا يمنع اختلاف الزمان والمكان محاورتهم ومؤانستهم فحتى لو كان أ ح د ه م في المشرق و آ خ ر في الغرب و آ خ ر في الماضي و آ خ ر في المستقبل و آ خ ر في الدنيا و آ خ ر في ا ل آ خ ر ة يمكن أ ن يعدوا معا ويمكنهم أ ن يتحاور بعضهم مع البعض ا ل آ خ ر ولا سيما إ ن كانوا مجتمعين على غ ا ي ة و ا ح د ة ويعملون في م ه م ة و ا ح د ة وواجب واحد بل حتى يكون أ ح د ه م هو في حكم عين ا ل آ خ ر إ ن ن ي أ ت ص و ر ك م معي صباح كل يوم و أ ه ب لكم قسما من مكاسبي وهو الثلث ن س أ ل الله القبول ف أ ن ت م في الدعاء مع عبد المجيد وعبد الرحمن فتنالون حظكم دوما إ ن شاء الله ولقد أ ث ر في بعض م ش ا ك ل ك م ا ل د ن ي و ي ة ف ت أ ل م ت ل أ ل م ك م ولكن يا أ خ ي لما كانت الدنيا ليست خ ا ل د ة و أ ن في مصائبها خيرا فقد ورد إ ل ى قلبي بدلا عنك ع ب ا ر ة كل حال يزول وتدبرت في لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة وتلوت إ ن الله مع الصابرين وقلت إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون فوجدت سلوانا وعزاء بدلا عنك يا أ خ ي إ ذ ا أ ح ب الله عبدا جعل الدنيا تعرض عنه وتجافيه ويريه الدنيا ق ب ي ح ة ب غ ي ض ة و إ ن ك إ ن شاء الله من صنف اولئك المحبوبين عند الله لا ت ت أ ل م من ز ي ا د ة الموانع والعوائق التي تحول دون انتشار الكلمات ف إ ن ما قمت به من نشر للرسائل لحد ا ل آ ن إ ذ ا حظي برحمته سبحانه تتفتح إ ن شاء الله تلك النوى ا ل ن و ر ي ة ا ل م ب ا ر ك ة جدا ً أ ز ا ه ي ر ك ث ي ر ة إ ن ك ت س أ ل عددا من ا ل أ س ئ ل ة ولكن يا أ خ ي العزيز إ ن معظم الكلمات وكذا المكتوبات كانت ترد إ ل ى القلب آ ن ي ا دون اختيار مني ولهذا تصبح ج م ي ل ة ل ط ي ف ة ولو كنت أ ج ي ب عن ا ل أ س ئ ل ة باختياري وبعد ت أ م ل وتفكر و ب ق و ة علم سعيد القديم يرد الجواب خافتا خامدا ناقصا ولقد توقف تطلع القلب منذ ف ت ر ة وخبت ج ز و ة ا ل ح ا ف ظ ة ولكن سنكتب جوابا في غ ا ي ة الاختصار لئلا تبقى هذه ا ل أ س ئ ل ة دون جواب سؤالكم ا ل أ و ل كيف يجب أ ن يكون أ ف ض ل دعاء المؤمن ل أ خ ي ه المؤمن الجواب يجب ان يكون ضمن د ا ئ ر ة أ س ب ا ب القبول ل أ ن الدعاء يكون مستجابا ومقبولا ضمن بعض الشروط وتزداد ا ل ا س ت ج ا ب ة كلما اجتمعت شروط القبول فمنها الطهور المعنوي أ ي الاستغفار عند الشروع بالدعاء ثم ذكر الصلاه ة على الرسول صلى ل ل ا على ي وهي شفية ه وجعلها وسلم وذكر المستجاب الدعاء للدعاء الصلاة ل ع الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن دعاء وسط دعاءين مستجابين يكون مستجابا و أ ن يكون بظهر الغيب و أ ن يدعو ب ا ل م أ ث و ر من أ ب ي ي ه الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم من أ د ع ي ه مثال ذلك ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم إ ن ي أ س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة لي وله في الدين والدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ د ع ي ه ا ل م أ ث و ر ة ا ل ج ا م ع ة و أ ن يدعو بخلوص ا ل ن ي ة وخشوع القلب وحضوره و أ ن يدعو دبر الصلوات ولا سيما دبر ص ل ا ة الفجر و أ ن يدعو في ا ل أ م ا ك ن ا ل م ب ا ر ك ة ولا سيما في المساجد وفي أ ي ا م الجمع ولا سيما في س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة وفي ا ل أ ش ه ر ا ل م ب ا ر ك ة ولا سيما في الليالي ا ل م ش ه و ر ة وفي شهر رمضان ولا سيما في ل ي ل ة القدر ف إ ن الدعاء بهذه الشروط يرجى من رحمته ت ع ان ل ى أ يكون مقرونا ب ا ل ا س ت ج ا ب ة فذلك الدعاء المستجاب إ م ا أ ن يرى أ ث ر ه بعينه في الدنيا أ و يستجاب ل آ خ ر ة المدعو له ولحياته الخالده ة بمعنى ب إن لم يرى المقصود من الدعاء أنه إن يرى ا ذ ت فلا يقال إ ن الدعاء لم يستجب بل يقال إ ن الدعاء استجيب ب أ ف ض ل ا س ت ج ا ب ة سؤالكم الثاني هل يجوز إ ط ل ا ق ر ب ي الله عنه على غير ا ل ص ح ا ب ة الكرام الجواب نعم ل أ ن هذا الدعاء ليس شعارا خاصا ب ا ل ص ح ا ب ة الكرام كما هو في ع ب ا ر ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل خ ا ص ة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد أ ن يطلق رضي الله عنه على ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة المجتهدين والشيخ الكيلاني و ا ل إ م ا م الرباني و ا ل إ م ا م الغزالي و أ م ث ا ل ه م ممن هم من و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء وفي م ر ت ب ة ا ل و ل ا ي ة الكبرى ونالوا مقام الرضا ولكن جرى عرف العلماء ب أ ن يقال للصحابة الكرام رضي الله عنهم وللتابعين وتابعي التابعين رحمهم الله ومن يليهم غفر الله لهم و ل ل أ و ل ي ا ء قدس سرهم سؤالكم الثالث أ ي م ا أ ف ض ل أ ئ م ة المجتهدين العظام أ م شيوخ الطرق ا ل ح ق ة و أ ق ط ا ب ه ا الجواب ليس المجتهدون كلهم بل المجتهدون ا ل أ ر ب ع ة وهم أ ب و ح ن ي ف ة والشافعي ومالك و أ ح م د بن حنبل هم ا ل أ ف ض ل و ن فهم يفوقون ا ل أ ق ط ا ب و س ا د ة الطرق ولكن بعض ا ل أ ق ط ا ب العظام كالكيلاني له مقام أ ص ط ع من ج ه ة في الفضائل ا ل خ ا ص ة إ ل ا أ ن ا ل ف ض ي ل ة ا ل ك ل ي ة هي ل ل أ ئ م ة الكرام ثم إ ن قسما من س ا د ة الطرق هم من المجتهدين أ ي ض ا ولهذا لا يقال إ ن المجتهدين ع ا م ة هم أ ف ض ل من ا ل أ ق ط ا ب ولكن ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة هم أ ف ض ل الناس بعد ا ل ص ح ا ب ة الكرام والسيد المهدي رضي الله عنه سؤالكم الرابع ما ا ل ح ك م ة من قوله تعالى إ ن الله مع الصابرين وما ا ل غ ا ي ة منها الجواب لقد وضع الله سبحانه وتعالى في وجود ا ل أ ش ي ا ء تدريجا وترتيبا أ ش ب ه ما يكون بدرجات السلم وذلك ب م ق ت ض س م ه الحكيم فالذي لا ي ت أ ن ى في حركاته إ م ا أ ن يطفر الدرجات فيسقط أ و يتركها ن ا ق ص ة فلا يرقى إ ل ى المقصود ولهذا فالحرص سبب الحرمان والصبر يحل المشاكل حتى غدا من مضرب ا ل أ م ث ا ل الحريص خائب خاسر والصبر مفتاح الفرج بمعنى أ ن عنايته سبحانه وتوفيقه مع الصابرين إ ذ الصبر على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع ا ل أ و ل الصبر عن ا ل م ع ص ي ة وتجنبها فهذا الصبر هو التقوى ويجعل صاحبه محضيا بسر قوله تعالى أن الله مع المتقين الثاني ل المتقين ل ه مع ا الصبر عند ا ل م ص ي ب ة وهذا هو التوكل وتسليم ا ل أ م ر إ ل ي ه سبحانه مما يدفع صاحبه إ ل ى التشرف بقوله تعالى إ ن الله يحب المتوكلين و والله يحب الصابرين أ م ا عدم الصبر فهو يتضمن الشكوى من الله الذي ينتج انتقاد أ ف ع ا ل ه واتهام رحمته ورفض حكمته نعم إ ن ا ل إ ن س ا ن الضعيف العاجز ي ت أ ل م ويبكي من ضربات ا ل م ص ي ب ة ويشكو ولكن يجب أ ن تكون الشكوى إ ل ي ه لا منه كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام إ ن م ا أ ش ك و بسي وحزني إ ل ى الله أ ي شكوى ا ل م ص ي ب ة إ ل ى الله وليس الشكوى من الله إ ل ى الناس و ا ل ت أ ف ف والتحسر وقوله ماذا عملت حتى جوزيت بهذه ا ل م ص ي ب ة ل إ ث ا ر ة ر ق ة قلوب الناس العاجزين فهذا ضرر ولا معنى له الصبر الثالث الصبر على ا ل ع ب ا د ة الذي يمكن أ ن يبلغ صاحبه مقام ا ل م ح ب و ب ي ة فيسوق إ ل ى حيث ا ل ع ب و د ي ة ا ل ك ا م ل ة الجواب ت التكليف يتعبد ي هي يعد فكيف عليه الله أعلى عشر العمر سؤالكم الخامس إن الخامس عشر من العمر يعد سن التكليف فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد قبل النبوة ل مقام من كان ا سن إن كان يتعبد ب ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة من دين سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام الذي ظل جاريا في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة تحت حجب ك ث ي ر ة ولكن التعبد هذا لم يكن على ص و ر ة الفرض والواجب بل كان تعبدا اختياريا يؤدى ندبا هذه ا ل ح ق ي ق ة ط و ي ل ة لتظل ا ل آ ن م خ ت ص ر ة سؤالكم السادس ما ح ك م ة ب ع ث ة الرسول صلى الله عليه وسلم في سن الكمال وهو ا ل أ ر ب ع و ن من العمر وما ح ك م ة انتقاله إ ل ى ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى في السن ا ل ث ا ل ث ة والستين من عمره المبارك الجواب حكمها ك ث ي ر ة إ ح د ا ه ا هي أ ن ا ل ن ب و ة تكليف ثقيل وعبء عظيم جدا لا يحمل إ ل ا بعد نمو الملكات ا ل ع ق ل ي ة ونضوجها وتكامل الاستعدادات ا ل ق ل ب ي ة أ م ا زمن ذلك الكمال فهو ا ل أ ر ب ع و ن من العمر أ م ا ف ت ر ة ا ل ف ت و ة والشباب التي هي ف ت ر ة تهيج النوازع ا ل ن ف س ا ن ي ة ووقت غليان ا ل ح ر ا ر ة ا ل غ ر ي ز ي ة و أ و ا ن ف و ر ا ن الحرص على الدنيا فهي لا تلائم وظائف ا ل ن ب و ة التي هي م ق د س ة و أ خ ر و ي ة و خ ا ل ص ة لله وحده إ ذ مهما كان ا ل إ ن س ا ن جادا وخالصا قبل ا ل أ ر ب ع ي ن من العمر فلربما يرد إ ل ى أ ذ ه ا ن المتطلعين إ ل ى ا ل ش ه ر ة ظن ب أ ن ه يعمل لجاه الدنيا ونيل مقام فيها فلا ينجو من اتهامهم ب س ه و ل ة أ م ا بعد ا ل أ ر ب ع ي ن ف إ ن العمر ينحدر إ ل ى باب القبر وتتراءى له ا ل آ خ ر ة أ ك ث ر من الدنيا فينجو من ذلك الاتهام ب س ه و ل ة ويوفق في حركاته و أ ع م ا ل ه ا ل أ خ ر و ي ة وينجو الناس من سوء الظن وينقذون أ م ا كون عمره المبارك الذي قد قضي في ثلاث وستين س ن ة فمن حكمه ا ل ك ث ي ر ة نذكر و ا ح د ة منها إ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن مكلفون شرعا بحب الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم غ ا ي ة الحب وبتوقيره واحترامه أ ك ث ر من أ ي إ ن س ا ن آ خ ر وبعدم النفور من أ ي شيء يخصه بل ر ؤ ي ة كل حال من أ ح و ا ل ه ج م ي ل ة ن ز ي ه ة ولهذا ف إ ن الله سبحانه وتعالى لا يدع و حبيبه ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم إ ل ى وقت ا ل ش ي خ و خ ة والهرم وقت المشقات والمتاعب والتي تكثر بعد الستين من العمر بل يرسله إ ل ى ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى في الثالث والستين من عمره المبارك والذي هو العمر الغالب لمتوسط أ ع م ا ر أ م ت ه صلى الله عليه وسلم ويرفعه إ ل ى مقام قربه مظهرا بذلك أ ن ه صلى الله عليه وسلم إ م ا م في كل شيء سؤالكم السابع خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم هل هذا حديث نبوي و إ ذ ا كان حديثا شريفا فما المقصود منه الجواب لقد سمعته حديثا نبويا شريفا أ م ا المقصود منه فهو أ ن خير الشباب هم أ و ل ئ ء الذين لم يتمادوا كثيرا في ا ل غ ف ل ة عن الله بل يتذكرون الموت كتذكر الشيوخ له فيجدون ل إ ع م ا ر آ خ ر ت ه م متحررين من قيود أ ه و ا ء الشباب ونزواته وشر شيوخكم هؤلاء الذين غفلوا عن الله فاستهوتهم غفلات الشباب فقلدوهم في أ ه و ا ئ ه م تقليد الصبيان إ ن ا ل ص و ر ة ا ل ص ح ي ح ة لما ر أ ي ت ه في القسم الثاني من لوحتك هي أ ن ن ي قد علقت فوق ر أ س ي ل و ح ة تتضمن ح ك م ة ب ل ي ر ة أ ن ظ ر إ ل ي ه ا صباح مساء و أ ت ل ق ى درسي منها وهي إ ن كنت تريد وليا فكفى بالله وليا نعم إ ن كان هو وليك فكل شيء لك صديق إ ن كنت تريد أ ن ي س ا فكفى ب ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ي س ا إ ذ تعيش فيه مع ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة وحسن أ و ل ئ ك رفيقا إ ن كنت تريد مالا فكفى ب ا ل ق ن ا ع ة كنزا نعم إ ن القانع يقتصد والمقتصد يجد ا ل ب ر ك ة إ ن كنت تريد عدوا فكفى بالنفس عدوا إ ذ المعجب بنفسه لا م ح ا ل ة يرى المصاعب ويبتلى بالمصائب بينما الذي لا يعجب بها يجد السرور و ا ل ر ا ح ة و ا ل ر ح م ة إ ن كنت تريد واعظا فكفى بالموت واعظا حقا من يذكر الموت ي ن ج من حب الدنيا ويسعى ل آ خ ر ت ه سعيا حثيثا و ا ل آ ن يا أ خ ي أ ز ي د م س أ ل ة ث ا م ن ة إ ل ى مسائلكم ا ل س ب ع ة ف أ ق و ل قبل يومين تلا أ ح د الحفاظ الكرام آ ي ا ت من س و ر ة يوسف عليه السلام حتى بلغ توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين فوردت إ ل ى القلب على حين غ ر ة ن ك ت ة ل ط ي ف ة إ ن كل ما يخص ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن ث م ي ن جدا مهما بدا في الظاهر صغيرا إ ذ هو من حيث ا ل ق ي م ة و ا ل أ ه م ي ة ث م ي ن وعظيم نعم ليس صغيرا ما يعين على ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة فلا يقال إ ن هذه ا ل ن ك ت ة ص غ ي ر ة لا تستحق ا ل أ ه م ي ة فلا ريب أ ن إ ب ر ا ه ي م خلوصي هو أ و ل من يريد الاستماع إ ل ى مثل هذه المسائل فهو الطالب ا ل أ و ل والمخاطب ا ل أ و ل الذي يقدر ا ل ن ك ت ة ا ل ق ر آ ن ي ة حق قدرها ولهذا فاستمع يا أ خ ي إ ن ه ا ن ك ت ة ل ط ي ف ة لأحسن القصص ان ل ق ص ص إ ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي تخبر عن ختام أ ح س ن القصص ق ص ة يوسف وهي توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين تتضمن ن ك ت ة ب ل ي غ ة س ا م ي ة ل ط ي ف ة تبشر بالخير وهي م ع ج ز ة في الوقت نفسه وذلك إ ن ا ل آ ل ا م و ا ل أ ح ز ا ن التي يتركها الزوال والفراق الذي تنتهي إ ل ي ه م ا القصص ا ل أ خ ر ى ا ل م ف ر ح ة و ا ل س ع ي د ة تنغص اللذائذ ا ل خ ي ا ل ي ة ا ل م م ت ع ة ا ل م س ت ف ا د ة من ا ل ق ص ة وتكدرها ولاسيما عندما يخبر عن الموت والفراق أ ث ن ا ء ذ ر و ة الفرح والسرور و ا ل س ع ا د ة ا ل ب ه ي ج ة فيكون ا ل أ ل م أ ش د حتى إ ن ه يورث ا ل أ س ف و ا ل أ س ى لدى السامعين بينما هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تختم أ ص ط ع قسم من ق ص ة يوسف وهو عزيز مصر و أ ق ر الله عينه ولقي والديه وتعارف وتحاب هو أ خ و ت ه و إ ذ تخبر ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة عن موت يوسف في هذه ا ل أ ث ن ا ء التي كان يوسف عليه السلام في ذ ر و ة ا ل س ع ا د ة والسرور تخبر أ ن يوسف عليه السلام نفسه هو الذي ي س أ ل ربه الجليل وفاته لينال س ع ا د ة أ ع ظ م من هذه ا ل س ع ا د ة التي يرفل بها وتوفي فنال تلك ا ل س ع ا د ة العظمى بمعنى أ ن ما وراء القبر س ع ا د ة أ ك ب ر وفرح أ ع ظ م من هذه ا ل س ع ا د ة التي ينعم بها يوسف وهو ا ل أ ن ي س ب ا ل ح ق ي ق ة اذ طلب الموت المر وهو في ذلك الوضع الدنيوي المفلح اللذيذ كي ينال تلك ا ل س ع ا د ة العظمى هناك ف ت أ م ل يا أ خ ي في ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن الحكيم هذه كيف أ خ ب ر عن خ ا ت م ة ق ص ة يوسف بذلك الخبر الذي لم يسر ا ل أ ل م و ا ل أ س ف لدى السامعين بل زادهم ب ش ا ر ة وسرورا فضلا عن أ ن ه يرشد إ ل ى ا ل آ ت ي اعملوا لما وراء القبر ف إ ن ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ة و ا ل ل ذ ة ا ل ح ق ي ق ي ة هناك زد على ذلك بين م ر ت ب ة ا ل ص د ي ق ي ة ا ل ر ف ي ع ة ا ل س ا م ي ة لسيدنا يوسف عليه السلام إ ذ يقول إ ن أ س ط ع ح ا ل ة في الدنيا و أ ك ث ر ه ا فرحا وبهجه وسرورا لم تورثه ا ل غ ف ل ة قطعا ولم تفتره بل هو دائم الطلب ل ل آ خ ر ة الباقي هو الباقي سعيد النورسي